سراب الوصل أداء علي بالرفدة كلمة وذع ذعني سيمة ليلة ومغرتي هبوبة حركة لشواقي في ساعة صفا كل ما ذعد عن سيم الليل وغرتني هبوب حرك الأشواق في ساعة صفا كل ما ذعد عن سيم الليل وغرتني هبوب حرك الأشواق في ساعة صفا في موقع نجس وتحرّم شوفته وخشى عليه من النشاير وتحرّم شوفته وخشى عليه من النشاير لو وصلت إلى دين تهبى الفكر عفت العذوب الهواء والماء وفا ذع وقلب الشوق ضايع هل والماء وفا ذع الرجل صب ديرات من خذا عقلي وذا وقني المصايب والزماني والحير والحيرماني ووضحتين عيوب يوم صرت أطرد شراب الوصل بوجود السحايب يوم <تصفيق> ما <تأترى> <تصفيق> صرت <صدى، صدى>، <تصفيق>